تسعة. استمع إلى العبارات ثم أجر التمرين كما في الأمثلة هذا هذا قلم هذا قلم أصفر ذلك ذلك رجل ذلك رجل غني هذه هذه ممحاة هذه ممحاة حمراء تلك تلك مسطرة تلك مسطرة قصيرة